يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْنٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُونَ وَاتَّقُ اللهَّه إِ اللهَّه الله تَوابُ الرشب يَا أَُّهَن سُءَِّا خَلَقنَكُم مِن ذَكَرِ وَأُو فَوجَعلنَاكُمْ وَجَعلنَكُمْ شُررُوبَ وَقَدَ إِلَ إِ أَكْْرَمَكُم عند الله إِن ذَ اللهَّهِ أَتْ حَاكُمْ إِ اللهَّه عَليمٌ خَبيد قَالَةِ الأأَعْرَابُ آممَد قُل لم تُؤْمِنوا وَلَكِ قُلُ أَسْلَمنَا وَلَمَّا يَذخُ لِإمَُ فِي قُلُوبِكُم